ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون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 إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل مندود وما مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة إنا إن شاء الله إن شاء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 لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِنْ وَكَانُوا وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُونَ إِلَى مِيطَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا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 نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟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 أَفَرَأِيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إما لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون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 أفبهذا الحديث أنتم مدهونون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين إذنتم نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادفين فأما